فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا, ولتبتغوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَصْعَى ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا, فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم, وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآلهم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 Voy a